بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشندي مهربان طاسيم ميم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين أم آيتان هآتكاني ها قرآن رون آشكران نتبل عليك من نبأ موسى وفيرعون بالحق لقوم يؤمنون. ديخوينين أي محمد صلى الله عليه وسلم هندي لهوالي موسى وفيرعون براس تدروستي إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين براس فرعون برزو صلب لزوي مصر دا وخلق كي مصرى كربة بشو كملك كملك يعني لا وازوجرد استذكر كراني أوانى سد بريو آفرتان يعني بزندويده هيشتوه دي كرنا خدمة كارو كنيزك براستي أو لخراب كارامبو. ونريد أن ن. على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وإيما دمان نيبتاكي خمان من ند بنين بس أواني كلاواز وجير دستكرابون لولاتي مصر وبيان كين بيشواو وبيان كين ميراد براني كلو فوري فرعون شوين كوتواني ونمكنا لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. ودصلاة داريا بكين لو زيداء ونشاني فرعون هامان لأشكري هد تشامبين لإسرائيل يكانوا أويخويا لدباراست. وأوحينا إلى موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. بدايتي موسى من راجان خست ما ندلي كشير بدا بموسى. ان اینجا هەر کاتته تررس هەبوو او کاات بیخ روباری نیلەوە مسللي و خفتج مخ بی بە رااستی ئمە دە جين و بولات و دکەین بچ لپ غمبران فلتققآ فيعون ل لهم له ماذووه ان فيرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين دايچي موسى خست ااويني لو ان زدارو دستي فرعون پي انزانيو هلي ان گرتو بو اوي ببه بدجمنو هوي خفت بو ياند براستي فرعون وهامان لاشكروا سربازا كانيا تاوان هلبون وقالت امرأة في العون قرط عين لي ولك لا تقتلوه سئيما ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ويستيان موساب كجن آسيج جني فرعونتي ما يتساو در رشني بأمنو باتاش أي فرعون ماي بەڵكو سوود و کەرکمان پێبگەیەنێت یا بیکەین بە كوڕی خۆمان لە کاتێکدا ئەوان هەستیان نەدەکرد ئەم منداڵە ئەبێتە هۆی تیا چوونیان وصبح فوئاد ئومی موسى فارغا ئن کادت لەتوبدی به لەونا ئن ڕەبتنا على قلبها لتکون من الممنین جا دڵی دایچی موسا خالی بوو لە هەمووشت جگە لە منداڵەکەی نزیک بوو نهێنی ئەو منداڵە ئاشكرا بکات ئەگەر دڵیمان نەبەستایەتەوە وە بەهێزمان نەکردایە بۆ ئەوەی لە بڕواداران بێ وقالت لئوخته کوسیه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون دایچی مووسا وتی بە خوشكەکەی مووسا بە شوێنیدا بڕۆ إنزال دور وموسى بنو بيزاني لكاتق داءوان فرعون كوملكي هستيان نذكر وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وإيما بيشتر شيري شيردركان من حرام كل موسى ممشي كسياني ندمجي إنزا خشككي موسى وتي بيان آه مالكتان نيشاندم كأو من دالبو إيو بخيو بكانو شيري درسوز بن بوي فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ, ولا تحزن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لا موسى مانجرائي وبولا ايداي چي بوا او اي نخوات و بو اوی بزانید که بلین اخوا راستو حقا بلام زور بیان نازانن ولم ما بلغ اشده و استوا آتيناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین کاته <تصفيق> موسا گیشت او پری پی گیشتنی لشو تیرو توابو دانایو زانست بان پیدا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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَذَوْهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلُّ مُبِينٌ وَمُوسَى رَجْتَنَا وَشَرْبَةَ وَيْخَلْتِ شَرَّ أَجْعَلَنَّ لَبَأ انزا لو شاره دو پیاوی دی یەکتر یکتر دەکرد، ئەمەیان لە اما خۆی لطایفه خوی بو لە دوژمنانی لدجمنانی بو انزا اویان کلطایفه خوی بو داوی یارمتی کرد لدجی اوی کلطاقمی کی بو انزا موساش بو کزی چی لی او قبطی کوشت، کشت موساو تی ام کشت نلکردوی شیطان براستی شیطان دجمنی چی گمراکری رونو آش قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم وتي <تصفيق> أي پر براستي من ستمم كرد ديليم خوشبا جا أويش خدا لي تنها أو لي بردي قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أي بريار نبم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين بحي أو كشن والشار دابتر سوى تصاور واني دكر فرعوني كانت سهل وستشيان دبي لە دا او بني اسرائیلی دوێنێ داوای یارمتی کرد لەو لەگەڵ یەچێکی تردا ترد شریتی هانای بو موسا هینا فریای کەوێت موسا با او اسرائیلی ود براستی تو گمرای چی آشکرائی فلما ان اراد ان يبطش بالذی هو عدون له قال يا موسا لني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين إن زاكاتي موسى ويستي بتندي بداد لوكي ويدج مني هردوشيانا وتي أي موسى آه داتوی بمکو جی هر وکو دوینه کسی کشت تو هر داتوی زوردار و ملهور بید لزویده وناتوی لپیو چاکان بید و وجاء رجل من اقص المدینه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين إنزا فياويق لوپريشار وبفلهات بولاي موسى وتي أي موسى آقا داربا سرقوركان كوبونة ولباريتو واقصدكان بو أوي بدكجن كوات الدرسولشار باندقرن بيقمان من دلصوزتم فَخَرَجَ مِنْهَا منها يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ ب مِنَ الْقَوْمِ من القوالمين أي ولم ما توجهت القائمة دي أنا ربي أي أن يهديني سوى السبيل لكات يقدا وتي أمي الدكم بلو ورد بكاد حق ولم ما ورد وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطركما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وكاتي قيش تسرأ بيني لسر او وكو ملاج لخلشي أجلو مالاد أوددا، ولنزيق او خلكان ودؤ أفرتي بيني برجريدك أن لأجلك يان لو يبيتسر أوى ك مساوتي إيه وما بستانصي ناهيلن أجلك تن أو بخوات وتيان ايما ما او نادين هتاش كانوا أجلكانين لسر أوى ك نجرينا وباوك من بيرياج وروبة فسقاهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إن ذا موسى مركاني وأودان ل passages توب وجرس بركة ذا أي حرورد جارم براسي منه جارم في ويستمها بهر خير وراضيك بمنيري فجأته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك، قالت إن أبي يدعوك أجر ما سقيت لما. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنزا يكيغلو دوك سكهات بولاي موسى بشر مو درويج لريقادا وتي براستي باوكم بانق الدكات بو, باداش تي بو او ايباداشتي اود بداتاو كمراكانت بو ايما موساج لقلي روشت إن زاكاتي موسى هاد بو لأيباوشي كتاكو بسرها تكي وتي مترسا رزقارد بو لوقل استمكارا قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين يچي لودو كتا بباوشي ود ايباوجيان بكري بغر بوشواني سنك براستي كسك بكري بغري بهزو أمينة قال إني أريد أن أنكحك إحذرنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين وتي براستي من دموكيكيكيك لمدوك سملة وماركام بو مرجي هش صار رنزبارين بوبكيت إنزا أغرد صال التوى كرد أولا تياوتي خوتا ويا ومن نام وقرسي بكم لسرد اگر خوابية و بيگمان دنبيني لبياو تاكان دبم قال ذلك بيني وبينك ايما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل مساوتي اوي وتدبين بريار بلنيوان منو تودا هر كام لو دو ماوية هشتيا دصاليام تواو نابي استمملي بكره واخوال سر او يكدي لين شات تو تاوديره فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انا من جانب الطور نرى قال لاهلهم كثوا انني انست نارا لعلي آتيكم إنها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. إن <تصفيق> ذاك موسى ما وشان يكيد كرد لقال خيزانكي بشو روشتن لمدينة وبوم مصر لدور ولاي راستي كيوي تور أجرور ناتي يشبيني موسى بخيزانكي بخيزان كي آه وليرد نوا براستي من أجركم بديكر بلکو هەواڵێکی ڕێگاتان بۆ بێنم بو بینم ئاگرە او یا تسلوز که چی آگیر تان بو بینم بلکو خوتانی پیگرم کنوا فلما اتاها نودی من شاطئ الواد ال فی البقعت المبارکت من الشجرات این یا موسا این یا ان الله رب العالمين ان ذاكات هتن زيچو اگرا بان جيله کرا لك راستي شي وكو لو پارته زوي به فرو پیروزي نزيگ درخته كو بان جيله کرا كاي موسى براستي من خو يا كم پروردگاري زهاني انم وان فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وَبَانْ جِيْكْرَاكَ قَوْتَانَكَ تْفَرَيْدَ إِنْ زَاكَاتِ مُوسَى أَوْ قَوْتَانَي بِنِي وەک تیرەماردە جوڵێ بپلا پشتی تێکرد و رای کردو آی و نەگەڕایەوە سەری خوا فەرمووی ئەی موسا وەرە پێش و مەترسە بەڕاستی تۆ لەو کەسانەی بێباك و بێترسم فی جەیبک تخرج بیضاء من غیر سوئ واضموم ئلیک جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين دستت بخرنا و بخلو جيربالت كاته داري ديني ديتت بس بيتي باتي و تيشدداتوا بأوى بالچو نخوشي بيت و دستت بل كين بخوتوا و بخار سردلت بو آم دوانا گوچانکتو دستد دو دوو لالان پروردگار وردگار توا بۆ بو فرعون دارو دستکی براستی اوان کو ملیچی لسنور درچون قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان یقتلون موساو تی ای پروردگارم وردگارم من من یک ایک لابر أودا ترسم كبم كجن لذياتي أو كجراوة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وحارون إبرام لمن زماني باروترة زا أوم لقال دابنير بشتوان بيت وتكان بسلماني براستي منده ترسمك بدروزنم دابنين باورم بينهينن قال سنشد عردك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون خوافرمو بيقوما نعم ببراكت بهز الدكين وَدِصَلَاتِك بَهَرْ دُكْتَان دَدَيْن او سابهوي اتكان ايما دَسْتِيَن بَاي وَ نَاگَات تَنْهَاء اي وَ اويش فين تان دك دك فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى قَالُوا مَا هذا سحرم مفترا وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان ذاكاتك موسى مؤذزرون كان اي ميبوهنان اوان وتيان اما تنهات زادو يشي دس هلبستا اما امام النبي طلبوا بافيره بيش وكان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 وزنات ربو كسي سرنجام دوارو جي چاچي براستي اوستم كاران رزگار ناكات وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي يا هامان عن الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى الهه موسى واني لاظنه من الكاذبين فرعون تي اي جوره واشراف كان ونازا نمجل خوم هيت برستدابيت ترتان هبه نزابو زيتردل نيابون ايها مان كوري اغيرتاو دو خشتی و وکراوی لی دروز بکا بوم انزا لو خشت کشکی چی برزم با دروز بکا و ووطی بلکو سیری خواکی و بیبینم و براستی واد زانم اول درۆزنانە وستکبره و وجنوده في الارض بغیر الحق وظنو انهم الينا لا يرجعون فرعون لشكروا سربازكاني خوياً بزلزاني لولات زوي مصر دابنا روا وقمانيان وابو كزندو ناكرين وناغرين وبولئي ايما فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ذا الطالماً لأوو لشكروا سربازكاني سندو تور مانداننا وآويني إن انزا سرنز بدا اي محمد صلى الله عليه وسلم سرنزامي استمكاران چون بو واجعلناهم ائمتا يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون او مان کرده پیشوايا نيك که خلق بانده کن بو آگری وزخ ولاروج دوايجدا يا رمتين أدريان وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لهم من المقوحين لم الدنيا يدا نفرين ما النار بدوا ينداء ولا روج قيامته جدا أو لبيزرا ودورخرا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 لەپاش ئەوەی خەڵکی چەرخە پێشوەکانمان لەناوبرد تا بەرچاوڕوونی و ڕێنموونی و ڕەحمەت بێ بۆ خەلچی بۆ ئەوەی ئەو خەڵکە بیر بکەنە و ئامۆژگاری وەرگرن وما كنت بجانب الغربی ئذ قضینا ئلا موسى الئمڕ وما كنت من الشاهدین ت ی محەمد ڵ اڵڵ علیه وسلم لە لای خۆر ئاوای شاخی تور نەبوویت کاتێک کە فەرمانی پێغەمباتی بە موسا و تۆ لە ئامادەبووانی ئەو ڕووداوە نەبوویت و أن شأنبونم فتق ولاه ملو وما كنت ثائيا في أهل مدينت تثلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. بلام إما تنتين وصرخك ما ندرس كل لحاج موسى إن زماويتش دور دريجيا بسرداتي باري وتولنا وخالتشي مدينت دا نشتزين بويت كأتكاني إما أن بسرداب خواني توا. بلا هر إما بوين في منار وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاه من نذير من ربك قابلك لعلهم يتذكرون وتلچوی تور نبویت کاتب انج موسی او بزیک لپروردگار تو به تو یداوه بو او گلیگ ولولا أن مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين واغر پز ناردني پیغمبر توشيان ببواي بلايك بحوي أو خرابانوي كردو يانا زادان ود ای پروردگاری ئێمە بۆچی تی پیغمبری کت بو, بو نناردین بو او ایشوین آتا کاند بکوتینایا ولا برواداران بوینایا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون إن زاكاتي راس تيانبو هادل لانئموا وتيانبو تيبو محمد صلى الله عليه وسلم ندرا ويني أوي موسى دراوا های اوان پیشتر بیبروان نبوون بو ایدرابو بموسا دیانوید قرآن و توراد دو سحر زادون پیشجیری اکتردکن و دیانوید بیگمان ایما بیبروان با همویان قل <سؤال> فأتو بكتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه ان كنتم صادقین أي محمد صلى الله عليه وسلم بلدي إيه وكتاب إجلال خوا وبين كأوكتاب من شويني دكوم أجر إيه ورازجون فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم. ومن أَضَلُّ من من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن ذا أقرب جويا النكردي ولا ميا الندايتوا أو بزان كتنها شين هواو أرزوي خوي عند كون وشي بِغُمَان خَارِن مونيكال استمكارناكات وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سْوِن بَخْوَآتَ كَانِ قُرْآن مَنْ بَشْوِن يَكْدَابُ نَارْدَن تَفَنْد وَرْغِرْنُبِير الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ او کسانی لپیش داکتبی آسمانی من پیدا بون، او آن بر روادین بققرآن. و اینا یتلا علیهم قالوا آمن به انه الحق من ربنا، كنا من قبله مسلمین و کاتی قرآن با خواندیتو دا. دالن با ورمان پی هیناوا بی گومان ام قران الراسته ولا لاین پروردگار مانو هاتوا براستی امل پیش هاتنی قران دا مسلمان بو این اولائک اجرهم مرتین بما صبر و بالحسنة بالحسنه ومما رزقناهم ينفقون اواند دودزار پاداشتیان پیددری لبر اوی خویان گرتو به آرام بون و بطاکه بر خراپە ولو و لەو رسق روزی پیمان داوند بخشن و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغی الجاهلین وە کاتێ قسەی ناپەسند و هیچ و پووس ببیستن پشتی تێدەکەن وە دەڵێن بە نەفامان ئەنجامی کردەوەکانمان من بۆ خۆمانە و ئەنجامی کردەوەکانی ئێوەش بۆ خۆتانە سەلامتان لێ بێ ئێمە هاوڕێیەتی نەفامانمان ناوێ اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یەشا وهو أعلم بالمهتدين. براستي أي محمد صلى الله عليه وسلم تونات فاني أو كسي خوشد بيرنموني بكيد، بلامخوا هركسي بيهدايتي دداتو أو خوا يزانت ربواني رينموني وردا وقالوا إن تبع الهدا مع كانوا تخف من أرضنا. أو لم نمكّل لهم حراً آمناً يجبا إليه ثمار كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبيبا وراندلين أجرئ مشواني أو أي نبكوين كبتوايا دفراندرين لخاكولا تكمان ئایا ئێمە، ئەوانمان لە شوێنێکی ڕێز جیراوی قەدەغ کراوی پێتر س و بیمدا جێجیر نەکردووە، کۆ دەکرێتەوە دەبرێ بۆ ئەوێ کەمەکەیە هەموو جۆرە بەر و بوومێک بە ڕۆزیدان لەلایەن ئێمەوە، بەڵام زۆربەیان نازان و تێناگەن وەکم ئەهللق ناممیون قڕویەتی بەقیڕت تلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وخلت شي زرشار دهات ملنا وبرد لبرخوش جوزرانيا يا أخي بنو سباسي تاك كاني خواي النكرد تأود زيو شوي نكان يا نويران كراوا لباس تيا توني أوان ب ما كم نبي.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 كا و پروردگارد ویران هیچ هیت نەبووە هەتا لە شارە گەورەکانیاندا پێغەمبەرێکی نەنارد بێت کە ننارد بیت که بخوێنێتەوە کانی ایم ایم بسر دا و ایم ایم ویران کاری هیت مگر کاتی خلقه کس بن وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وحرسي بأي ودراوة أوهوي خوشي ورابوردني جياني أم دنيا وجوانيتي وأوبا داشتي لا إخواي باشترو نبراوية دي آي جير أفمن مَاعَدِنَا هُوَعدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعًا حَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُقْدِرِينَ آي <تصفيق> كَسَيْ كَبَلَيْن مَنْ پِدَاو بَبَلَيْنِتاك او كَسَدَگَات بوبَلَيْنَكَبَهَشْتَه وَكُ كَسَيْ گْوَايَا خُوشِي و رَوَدِن مَنْ پِدَاو بَخُوشِي و لَذَّتِ جِيَانِ دنيا لباشان لجياني دوايدا لآما ذكراوان دبيبوس زادان ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي محمد صلى الله عليه وسلم باسي أو روجبك كخوابان جي أو بتبرستان دكاتو بياند فرمي لچوين أو هاو بشاني كأيو بخيال خوتان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 ئەوانەی سروکانی گمرایی کە بڕیاری سزادان بسریانده چس ای ئەی من ئا که کە ئێمە کردن گمرامان کردن هر خۆمان خو بووین، ئێمە بوین بووین بری بوین لوانه بری بونه که من لایتو دکین نده پرست وَقِيلَ دعوا شُرَكَاءَكُمْ فدعوهم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورأوا العذاب لو أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وبيان دو تري هوارب كان بتاني كذا تنابو بها وبشخوا أوانش هوار يعني ليه ذا كان بلام سزيد دخوازن ك خوّز قد <تصفيق> تنهار يجي الراس ينبدأ يتبر. وَلَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَرَاجِكَ خَوَابَانِ يَانْدَكَ تُوَبَ يَانْدَفَرْمَةَ تِيْتَانَ وَلَا مِبِيعَ غَمْبَرَ يَنْدَأِيَةَ بَعْمِيَةٍ عَلَيْهِمُ الْأَمْبَاءُ يَوْمَ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. ان ذا لو روجدا حوالكان يانو بلكانيان لبير د سيتوا فأما من تاب واامن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين بلام اوكسي غراوت ولبيبا وريوبا وري هنا اوك دويتاجي كردوا وهو بيغمان لغزقار بوانداد بي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وبروردگارد اي محمد صلى الله عليه وسلم او اي بيوه درستي دكاتو هلي دبجيري خلچی حلب جاردن لە کاری لکاری خوا خواباک و بیگرد و برز و بلنده لوی دەیکەنە کنه بشی وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون وفروردگار دزانه با بە ئەوەی جیان داده شار نوو با دکن و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأو خالك هذب رستاوي ترنيز جلو هموس فاستن هبو خال الدنيا ولا رج دوايجدا وبريار وحكم هربو أواو هموتان تنهابو لاي أوا دقارين ريانوا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرماذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بل هوا لم اگر أجر خوا شو تنبود بكاتوا هر شو به تا روز قیامت چپر استراویشی ترزگل اخوار رونا چی روشتان بودینه دی آیا ای, ای و نابیستن قل ارأيتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامت من اله غیر الله يأتيكم بلیل تسکنون فيه ئەفە لە توسیون پێیان بڵێ پێم بڵێن، بلی ئەگەر خوا ڕۆژ بکاتە بۆتان تا ڕۆژی قیامەت، چه پەرستراوی تر خواه لە خوا کە شەوتان بۆ دێنێ ئارامی تیا بگرن دەی ای ئێوە نابینن وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَبَزَي خواهِ كَشَو وَرَوْجِ بَوَدُرُسْكُرُدُونَ بو آرام اعرام بقرن لشوداو بو بقرن بدواي روزي وبهري خواده لراجده و بو او اسفاسي خوابكن لسر نعمتاني وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَرَوْجِئَ كَخْوَى بَانْجِ عَنْدَكَادْ إِنزَا بَيْا عَنْدَ فَنْمِي لَچْوَيَنْ هَو بَشَكَانِ مَنْ أَوَانِي وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فقلنا هاتوا, برهانكم فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَنَا نَوْهَمُوا أُمَّتِكْ دَعْشَائِتِكْ ان ذا بت پرستان دلین بلغاتان بینن او سادهزانن بیگومان حق و راستی تایبەتی خوایا او ای بدروها لیان بستبو کردو بیا بپرستراو ذگله خوا لیان گوم دبی ان قارون کان من قوم موسى فبغ علیهم وآتيناه من القنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بيقمان <تصفيق> قارون لقالكي موسابو بالامداز درياجي استميل يذكردن أو اندامان ئاڵتون و زیو پێدا بوو کە بێگومان هەڵگرتنی کلیلەکانی ئەو گەنج و قاسانە بە زەحمەت هەڵدەگیرا بۆ کۆمەڵێکی بەهێز کاتێ ئیماندارانی گەلەکەی پێیان وت دڵخۆش مەبە بەو سامانە بێگومان خوا او دلخوش کسانی خۆش ناوێت دڵخۆشنو لە خۆبایی بوون بەسەروەت و سامانەوە و فیما ئتاک الله الدار الاخره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 وا تا كبك لق الخلق دا خوا چاکەی لەگەڵ تۆدا كردوا ولا لەسەر زەویدا بشوين خرافه دا, دا, دا مگر براستي خوا خراپەکارانی كاراني خوشناوي قال انما اتيتو على علم من فَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ من هو أشد مَنْهُ وَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّتَهُ وَأَكْثَرُ جَمَعَ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ قارون وتيبيجمان أم سمان أم بدرة وبهوزان يا ريك لە چەرخەکانی پێش ئەمدا لە ناوی بردووە کەسانی وا کە لە قاڕون بەهێزتر بوون كۆڕ و کۆمەڵیشیان لەو زۆرتر بووە سزای خوا هات پرسیار ناکرێت لە تاوانەکانی ئەم تاوانبارانە خ عل قەوم فی زینەت قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظا عظيما ان ذا قارون بخورازان نوها تدربونا <تصفيق> وغلكي اواني جياني دنيا ياندويست وتيان اي خوزغا اوندي بقارون دراوا اي مش بمان بوايا براستی قارون خاوەنی بشو بختي چي گوريا وقال يقول الذين اوت العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون بلام ئەو کزانست یام پیدرا بو و تیان هاوار بو ئێوە پاداشتی خوا لە ڕۆژی لو و بۆ ئەو کەسانەی بڕوایان هێناوە و کردەوەی چاچیان کردووە وە کەس ئەوە وەر ناگرێ جگە لە خۆ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئت یەنصورونه من دون الله وما كان من المنتصرین انزا قارونو و که برد من بد بنایی زویده، هیذ دسته چیشی خوادا له بدات بری خواهد یار متیبدات، خۆی ڕزگار بکات نبو بتوانی خوی رزق آرب کات. و الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسو الرزق قل مينشاء من عباده ويقدر لولا امنا الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يصلح الكافرون واواني ديني اواتي اندخواست لشوينو بلاي او دابنو ويان لهات ديانوت واي وادي الاخوار روزي زورد كات بو هر خوي بي بندكاني کمیج دکاتو بو کس خوی بیوی اگر خوام نتی نکرده بسرمانده ای مشیده برد بناخی زویده آی لمبسرها تسرسرهنر به گمان رزگار نابن اوانی شکران بجیری تاکی خوانین تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أو ماليد ورجاء ديدين بوكساني نبرزي وخوف الزاني عند ولذة ندز درجي أخرى بكاري وسرن زامي تاك بخوف باريزانا. من جاء بالحسنات فله خير منها. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون هر كسكاري شيتاك بكاد او پاداشتي شاخترلوي بو هيا هر كسش خرافه بكاد او توله ناسن ري لواني خرافة يان كردوا تنهاب اندازي او كردوان نبيت كا كردو إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين بيغمان أو خواهي كقرآن بوتو بومكا أي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يبرر دكارم زناتل بوك سيرين مونيه نا وبوك سيلجوم رايت يرون أشك رادايا. وما كنت ترجو أن يلقا إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النظير للكافرين. وَتُى أَيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَنَبُوَّتْ كَمْ قُرْآنَ دُبُونِ دِرْيَ بَلَام رَحْمَتِك بُو, بو لَلَآنْ فَرْوَدِغَ تَوَابُد نِرْدِرَا كَوَتَهَرْ جِيز مَبَبَ پِشْتِيوان بُوبِ بَروايَان وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وبابي برويان برجريد نكان لجيان دنياء تكان إخوة دواي أويدابا زنرا وبوت بانجي خلق بكابولاي بروورد جارت ولا ها وبشر وادران مبا. ولا تدعوا مع الله إله آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولقال خواه دا هيد پارسترابيش تر مپارستا هيد پارسترابيش راسنية زيقال خواه هموش تيغل ناودة زاتي خواه بريارو حكم تايبتي خواهو تنهابولاي اويش دقارين رينوا